فَإِنَّمَا مَنْ نَّذَاد وَإِن بَاتَ دَاءَ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ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 ذَلِكَ بِعنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِذٍ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 فَمَن كان على بينه من ربه كمن ذُنينا له سوء عمله واتبع مَثَلُ مثل الجنه التي وعد المتقون فيها غائر من ماء ولباس وانهار لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر للة الشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالب في النار وسقوما حبيما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولا ذائك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهوائهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتا فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم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 فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرضوهم ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فهل عصيتم إن توليت أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولاد آيت الذين لعنهم الله فأصممهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقسالها؟ إن الذين ارتدوا على عذارين من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم الشيطان سول لهم وأمل لهم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 ذلك بأنهم اتبعوا ما, ما أسخط الله وكرهوا رضوانا فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أطوالهم ولو نشأنا لأريناكم فلا عرفتم بسيبهم ولا تعرفنهم في لحم القول والله يعلم أعمالكم ولنبنونكم حتى نعلم المجاهدين بينكم والصابرين ونبن وأخباركم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وكفروا رسولا وشاقوا رسولا من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا ايها الذين آمنوا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 أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يدخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء